فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأباصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به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 ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي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 وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ, فتطردهم فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ